فترة من تاريخ عراقي تعد الفترة الواقعة بين عامي 1932 حيث حصل العراق على استقلاله و1945 أي نهاية الحرب العالمية الثانية من أهم الفترات التاريخية وأعقدها بالنسبة للعالم كله، بما في ذلك الوطن العربي والشرق الأوسط والعراق تحديداً. شهد العراق في تلك الحقبة أحداث مصيرية. حيث كان بين السياسيين المخضرمين تنافس وكان كل منهم يريد الوصول إلى كرسي الحكم والاحتفاظ به بطريقته تارة عن طريق الاستعانة بالبرلمان وأخرى عن طريق استخدام العشائر وثالثة عن طريق اللجوء إلى استخدام الجيش فلا عجب أن شهدت تلك الفترة أول انقلاب عسكري في تاريخ العراق وفي تاريخ الوطن العربي وشهدت أول صدام مسلح بين الجيشين العراقي والبريطاني بين العامين المذكورين أعلاه لعب سياسي حاذق نابغة وهو النوري السعيد دورا متميزا فاعلا في حياة العراق السياسية إذ حاول في البداية استغلال الفراغ الذي أحدثته وفاة فيصل الأول ملك العراق ولا يختلف إثنان في أن نوري السعيدة كان من أبرز ساسة العراق يوم ذاكة إن لم يكن أبرزهم قاطبة